الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده لتسجيل مقالتين لهما جريطين قد كما هما باب القتوا الجريده الاولى صحيفه الدار وهي السودانيه صايبه ما بسات وانا اقول ان هذا الصوت اصلا بيعتطاف كعمل حما عن الاسلام لانه الكلمه مسؤوليه تفتح الباب يا ايذون عاطل وسفيه الكلام الكلمه دي امر انا بعث لهم بيتكلم في الحبيب وهالصوره عباره عن يعني اكيزابيه ومناظر لان يتكلموا فيها زيد وعمر وكل من يساعد على كلمه باطل والطابع بتاع القطعه اول مدير وكل معايا اشترك معاه في الاسم اللي بعث لهم قالوا ان رجل يتكلم بالكلمه مالو اله الا الله يؤبيا في جهنم ابعد ما بين المشرق والغرب فالكلمه عندها مقام انا كل حال اصوات دي فارغه ورا مش راوه ما بتنبلش سريع الا الا في نهايه تراتب الواحد قاعد قاعد في التراتيب ما بيشترك او يا كان لازم تشترك يعني 100 نفر يشتركوا في الجناح يقوموا اذاهم يمشي بعليه وصاد ولا تشوف انا دي صوره فارغه ساكت فهمت ذلك صبحة كاملة مع واحد قناة باسم صلاحة البادي كلام بارك بدأت متين وعطرست منو وأول قناة غنى ليك منو وهو ومشيت وين وحبوبتك سيوم مين كما أننا محكر عن ذلك ده كل ما بين منو قالوا جدت يعني لكن الذي يهم انه في فتوى تدعنى بالغناء طيب قال بعد القطار صراحة ابن البادي يمتع ويوني وهناك بعض الشيوخ الشيوخ دين نحن الزهد وانا أصدر بقصود ما كده نفريني كده تعت الأمر هناك بعض السيوك والعلماء قاموا بتعليم الغناء أو أنت نعنى أنت العداد يوجدت نتحرافها غير السلف أنت العداد مستوفية؟ مستوفية قال الحلال اختبع شيخ مع عبد جمال قارب الذي أحلقه الله قبل فترة بعدها اقتبازيه قال يجوز الغناء وما أدرابه ما يجوز وإنه وأن أبنية جنجومة التي نشهدها تشدتها والله في جميع التوديك وانت مستعمل ما أقول لك أنت مستعمل؟ نهابتها صوبية جاء القرضاوي قال بابع ده مفتي لغواني مستمعين الغنكيو قال بابعواني وأنا شخصيا أستمع لأغاني من كلسوم ما أقول لك أنت ماذا؟ ده مجال القرضاوي من كلسوم المرأة كانت متبرجة ومتغني في المجتمع متبرجة تماما فاهم حاجه شفت معنى الربا وقالوا كلها فازات فهمت فمرق دول بيحرموا البناء من الربا الا ذو العدل المنهج السليم فهمت فده بتاع قالوا فيه بعض الناس في بعض العلماء قالوا حرام ف فما فماذا تقول اتكلم بالهدوء ده ليس هنالك شيء حرم الربا مرتضوي قال لك قطعه فيه موجود في الكتاب والسنه قال ابن الرياض قال ان هناك شيء حرم بناء اي انسان يقول ان البناء حرام هو انسان متشيح يعني ما شيخ مش يا ماجي, ماجي ساعد والله بعدين لسه كلامه تاع وناقص التكوين يعني مولود خمس شهور الفتيه والله العظيم ما دي ما كنت قاعد اقدمه امام وشعير ده بيتي فنان بيسالوه دوله في بيسالوه عن حكم شرعي بيوتي انت فاكر انا اقول بيقول كلام لو سالوه انت بتاع لاحصيده ولا كموريه ما سالوه لا كده بقت دين بقت دين لو تجوا سؤال لفنان في فتوهديه وجه فيها الكلام من فنان وتقول فسال راح ذكر ان كنتم لا تعرفوا انا هيقول لك حرام ده دي موضع الكلام قال خلص التكوين وبعدين قال ولا 11 غنوا في مسجد الرسول ردد ألا عليهم الاحدش غنوا في مسجد الرسول يعني اي دول قال الغن حرام مباشره مع الله ضحك ودي افتراء على الله فهمت ده افتراء وكذب على الله سبحانه سانيا ناقص التكوين ده استهزاء باهل الحق ودي مساله قديمه اصلا يبدا رجاله خلو الى شياطين قالوا لنا معكم انما نحن مستاذي جدا بهالباطل القديم زمان يبدا وقال لنا الاحباش قد غنوا في مسجد فاسه وتركيزي في السرد طبعا اقدم لي على تحريم الغناء سابقه من الكتاب والسنه قلت العاد واي ذول قلت الغناء حلال ده مريض الناس بيفتوا فهمت الناس جاءوا واحد اسم محمد عبد حزم أنا أستمع إليه في, في, في, في الرادي وفي التلفزيون وذلك لم يقدموا دي دين هل كلهم أخوان مسلمون شغل بتاعه الناس يلعبوا عن الأمة سهلة جاءوا وزالوا في النادي وقال هنا حرام يأمر لنا سهل واحد إن قد مرأي مرأي الدين قال مرأي له أمام الحرام والناس يعني ما تشدد في الكلام ده, يا ده هادي يا جماعه لو شو كاني قال يعني اختلفوا بيهم والله جابوا بالتلفزيون برنامج اسمه عاود فراي او توي جو هادي جديد انت عارف وعارف مره شغاله الدعوه ترى المذيع صاروا كده جابوا هادي جديد كذا له مؤسس منظم من عاده قبل لي كثير اللي طمع معه فبتغير المذيع صار لكن داير باطلوا يقولوا دا بتاعهم ما انت قايلش على فنتكلم جابوا السمر. بيبرنامج بيبرنامج في برناي ساعه استمر انا كنت عنيد الركنه انا بتابع برنامج جريئه تليفون شاهد المراقبه بتاعي الان في برناي بتعلم احكي الماضي بس طفوان بير هو مع ما انت زمان لك متفائل منو اتعري عشان انا ببع على الحقيقه قلت فساع استمر جابوا صوت برناي بتعملوا يا صراحه بالبدايه نزلت زاد. البرنامج جابوا كفو طوال وبعدين بيتكلموا معنا في هذه الحلقه يشرفني يرتضي الشيخ مولانا محمد أحمد حسن أجابت لي ونستطيق بهذه الحرقة الفنان صلاح ابن برياضي انك عادت مع الزلتان هل لم أعد معه ونشيره؟ ما بيزواء اللي بتلمه لكل المشبك تكون وحده تحت اقوان مثليم بتلملم يلتقي التوعساء بخير الرجاع لما يبكلام فعدين قال قابلي نقول إيه قابلي نساء بعد يوم غنال قال صلاحة تدعلينا تدعليه الشغلانة وقال نقول يا كتاء لما قصدنا بالناس جديد لأخير في كلام فارق قل لكم نوعا ونحتمى ذلك ليس يقول له في العلوم والقدود والليهود ليس يقول له تأذى ليس يقول الله يعلم من القمر ليس يحلم بهالله ولم أزعى وقل له والله يعلم من القمر كنت ضقت القمر وكتان وكتان يمنح وكتان يمنح وعلم وعلم وآه وبعدين بقى غير كل الكلام روحت على العيون وكلام طازج انا واديك لو راجع تاني واديك لو راجع تاني لكن اتقل اتقل اللي قولناه لا اقعدنا معهم في براز ساعتها انتوا قلتوا نعمله لا انت بتقول تقول ولا لا ده هو حاجه قريته وحاجه قاعده لكعبك كعب وده سر طيب لو قلنا كويس انت بس انت مش لولا وصاك ده هو الشغل بتاعنا استضيل الامه قالوا له انت عندك بنيه كده بتحبها ولا كده قالوا لا, لا انا عندي بنيه كده امي قالت لي تريدها عشان كده انا فريده اسمها سيمى سيمى الجداري طفل صغير معها كانت تجمع تاعك من تحت ترى قريت انت عشانها سيمى اللي دارت في الحمام باهو قالت لك وديها امي تصعد ترى يله دين من جمالها كانت سيمى تداري في الدين ورا بس لعبه يا ولا ما ما ما تسق عيني لوحد والله صح في بقنامج اللقاء إزاعي ومحطون ده كنا بسمحه ما سمحت البادئ إزاعي سمعتوا بها فانيزة إزاعي قال إنك فنان حريق والأسرة حريقة قال المقدمة وده ذلك حسار من ساكن وترعبات في بيئة دينية فدالين هو الكي نسأل قبل نجل القديم أو لدى فاللهي صحيح نسأل في ديناء بعض الشباب في دبيد أن القباب في ديوم هو <تصفيق> انترتكم فيvndاري ساو الساعدات وانت مش بتحدل قالوا لا مش انت عارفين احنا بنحسبهم اي دور غني غنى عصيل يعني غنى أصيل وميغنى أصيل ولكن قلبي بيغي بعض الفنانين الشباب غنوا انا ما ما حتجي بالفن لانه في النهايه الشغل والفن وقد على فعمل دفاع قال تعالى فعمنا الزبد فايش ابو دفق وها طلع انها كانت هيك يا زون حيرني بين داتا اقول لكم ما في داعي بقى تنطط رجلك براء ابو طلعت ابو حاج يا اخوانكم بتقولوا لي لو انا لو برضه طلبته من عمك ما لاكي كنت قلت لي ما فيش حاجه يعني الناس بره مالو ده لازم تعمل تعديل قال عنده الموضوع في برضو اخوان المرسلين ده ساعه الحج ده جبنا بتاعنا فجمعنا على ثلاثه تبع ولا تضيعوا عمرنا في التحرير وحيطط امه وحن بن وصف البلد ضحكوا المسره واحده كثيره نحن في دين على انت فاكرابي ده الحزب بتاعه واحد كان هو مسلم مع مع حسن بلا اسمه النباري هو اشتغل مع مع حسن بلا فتره قام اسس له حزب جديد اسمه حركه التحرير مركز الحزب على تحرير فلسطين باعتبار انه هو فلسطين واصل للحزب ده وعليهم يعني قواعد بنضم الاصول والقواعد التي وضع قال ان الحزب في مجال العقيده لا يعتمد بالحديث الاحاديث الاحاديث لا حجه عنده في في مقام العقيده ومن هذه القاعده وهي قاعده لطبعا تساعد كلام انه نقول حديث الاحد فهمت والتي رواها يعني برضه ناس ما وصلت الى درجه التواتر وان السنه حديث الاحاد اذا ثبت بالاسناد ولو كان الراوي واحد اذا ثبت صدقه فهو حج في العقيده وفي غير العقيده الفارقه الجل الصلوبات كبير في اخبار وجوب النصب باخبار الاحاد فهمت نرجع على هذه المقوله وهذه القاعده وذكر ادله من ضمنها كما ذكرت ما يظهر في التفسير قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فكانت هذه الايه دليل على وجوب ناخذ بخطر الاحاد لان وعد الله بان جاء الفاسق بنبأ فتبينوا وثبت صدقه تبينت خلاص خبر صحيح واذيل كثير جدا ومن ضمنها الحديث ان بعث لهم الرساله عبد الوهاب ابن عذافه الى هرق براو ليقرر اسلم تسلم لما الجليل يبدا فرنه اوراق الناس يعني هذا وانكر تحت هذه القاعده اعظام القب بتاع التحرير ده اتغدوا على فلسطين بتاع التكافل الحركه لو جاد واحد فيها بسات وقت بس التحرير كامل يقول ملصتين. ملحب لك طبعا مناصطين ومناصطين والتحرير ونارين الخليفة والله عذاب القبر الكامل يا عذاب القبر يا حكالكنا لا أكره انه يشعبوا ناقين انه يجب النافال ماهما يحدث النافال ماهما يحدث ماهما زيبه وشغالي بيها عيسى بيجي نازل اخلطت من عيسى بيجي نازل عيسى اخلط من جهما فأصحاب عقيدة فارز الجماعة في برنامج تسعينو وناقش هذا الفيلم لكن ناقشناه وقعد يعني فتره ورتين على واحد جهه مني على الطلبه وشفت عزيزه دخلت شفت واحد ده ما منت دي جا دي جا وينو يعني العطاله تنقبون يجيبون لي قلت قلت الاوراق دي كانوا بدهم تجيبون لي توقيعوا قلتوا لي طلعوا الورقه انا ببيزيتكم دول سلاميه اول عشان انا اخذ واوريك الحاصل انا ما ادارهم لكن داريتهم بس ما بقى نقول ولا لكن بجاي له ماشي الحال ما يكون مسكين ضالين وساد ده قال ماشي لك على الشراب الساده الاشراف اللي بيطلع بيضار يا هدار اتشرفت من انت بتزق علي الطليله الصمانيه الطيبيه الجيلاني ومندمان ابروف صوب الشجره ايوه والله جمر وتا يا اخي خلينا نراجع عشان قلت لك كلام انا ديم كويس يا رجال هلا درابي مثل كده و